يا أيها الإنسان إنك كادف إلى ربك كذحا فهلاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصل تعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن ألا أن يحور، بل إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق. والليل وما وثق والقمر إذا اتفق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما ينعون